وَيشَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمدِهِ وَمَل إِكَةُ مِنْ خيفَتِهِ وَيُصِير الصَّوَ عقَ فَ يُصبُ بِهامَشَ وَيُشَبُِّ اللَّادُ بحَمْدِهِ وَمَل إِكَةُ مِنْ خفَتِهِ وَيُصِير الصَّوَ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحل ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في شديد